قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَن وكان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يقافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 وَالسم أَبَنَنهَا بِأَدِون وَإِنَّ لَُ سِعون وَالْأَرضَ فَرَشِهَا فَنِعملَ المهِدون وَمِن كُ لِشَيْئٍ خَلَخنَ زَوجَيْنِ عََّكُمْ تذَكَّرون فَفرِرُون إلَ اللهَّ إِ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 كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرو الرحيم اذَكِّر فَمَا أَنْتَ مِنْ عَمَّتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ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 اِذْيَغُّشِ السِّدْرَةَ مَا يُرْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سلطان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 في السماوات لا تغني شَيْئًا شيئا إلا, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وَماَا لهُم بِه مِنْ ععِلْمْأََتَّ بِعونَ إِلَّ الظَّنم وَإِن الظَّنََّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاء فَأَعرِ الظَ مَّ تَوَلَّا عَذِكرِنَا وَلَم يُردِ إَِّا الحيةَ الدُّنْيَا ذَلِكَمَ بِلَغُهُم مِنَ الععِلْم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 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَمًا إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنتُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ, أنتم جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ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 ألا تزوى زرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا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 كَذَّبَتْ قَبِلَهُم قَوْمُنُوحِم فَكَذَّبُوا عَبِدَنَا وَقَاوا مَجُونُ وَزْدُجِر فَدَ رََّّمُ أَنِّي مَغْلُوبُ فَن تَصِْف فَفَتَحْنَا أَبِوابَ السَّمائِ بِمَا إُِ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملاه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 كُلُّهُمْ شِرْبٌ مُحْتَضِرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ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 أَكُن فَارِقُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ أَمْ لَكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّمُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أدها وأمر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 بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزل شَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُنْ لَمَن عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ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 فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ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 أَ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَان فِيهَِّ قاصرةُ قَرُ فِي لَم يَطَمِثهُمْ لَمْ يَطَمِثهُ إِسُم قَضِلَم وَل جَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبٍّكُمَا تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِنْ دُونِهِ مَا جََّتان فَبِأَّ آلَائِ رَبّكُمَا تُكَذذّبَان مُدهَاَّتَان فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَان فِيهِ مَا عيْنَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمفن إنس قبلهم ولا جان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 كأَمْثَالِلؤّ إِلمَكنُون جَذأَن بِمَا كانَوا يعملَلُون لا يَسمَعونَ فِيهَا لَهُوَ ل تَأّمَا إِللاا غلَ سَلَمًا سَلَمَا وَأَصحابُ اليمين مَا أَصْحابُ اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة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 ألم جموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها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 اانتم ان شئتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا انقسم بمواقع النجوم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 انتم مغاير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما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 وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش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 وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 فَيُضَاعَفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُعَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها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 صَاوَرُوا بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتُّمْ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 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ فِطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا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 وَأَنزَلَّ الْ الحَديدَ فِي بَأسُ شَديدُ وَمَنَاافعَّاس للناس وَمَنَاافِعََّاسِ للناس وَلِعَلَمَ اللهَّهُ مََم صُرُ وَرُسُ لَ بِالغَائبَ إِ اللهَّهَ قَو نزيز وَلَقدَدَ أَررسَ الل وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِن نُّبُوَّةٍ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمةً وَرَهبَانيةً بِتَدعُوَ آمَنا كَتَبنا عَلَيهِم إِلّا بِغَضَبِ رِضوانِ اللهِ فَمَا رَعَوُها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهم أَجْرَهم وَكَثيرٌ مِنهم فَاسِقُ